السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قصة الصراع نازلنا مع مؤمن آل فرعون هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه إلا أنه وجد أخاه موسى سوف يقتل ظلما وعدوانا عندما سمع فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فانطلق وخرج عن هذا الكتمان هو كان يكتم إيمانه وكان يتخفى في وسط هؤلاء القوم ولا يظهر أنه من المؤمنين بموسى عليه السلام وهذا الكتمان من منطلق استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فهو من ديننا الحنيف أن نكتم بعض الأمور وأن نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان ولكن عندما دعت الضرورة صدع بكلمة الحق وبدأ يدعو فرعون ويدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى وهنا تثار مواقف وتثار أسئلة كثيرة ما الذي دعا هذا الرجل أن يخرج عن هذا الكتمان ألا يعرضه ذلك إلى أن يفقد وظيفته ألا يعرضه إلى أن يسجن مثلا أو يقتل فكيف يتصرف وكيف يفعل أبناؤه إذا قتل أو سجن ألم يسأل نفسه كل هذه الأسئلة أم أن وراءه هدف أسمى وهدف تتدنى أمامه كل هذه الأمور وكل هذه العوائق هذا ما سنطرحه على أستاذي الدكتور جمال عبد الهادي ولكن بداية نرحب به حيث نسعد سعادة غامرة بتشريفه لنا أهلا وسهلا سيدنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا بنرحب بحضرتك مرة ثانية. الله وحي السهذم شهدين معكم. أهلا بك أه نقول دكتور جمال هذا الرجل أو هذا المؤمن من ألف فرعون ألم يسأل نفسه قد أتعرض للخطر قد أسجن قد أقتل كيف يفعل أولادي من بعد إذا فقدت وظيفتي ألم يسأل نفسه كل هذه الأسئلة؟ الحمد لله واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد رب الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا زالت لنا صحبة مع فارس من فرسان الدعوة الإسلامية وهو مؤمن آل وهو يشاهد المؤامرة التي تستهدف النساء وتستهدف الأطفال وتستهدف رسولا من أول العز هو موسى عليه السلام يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وشاهد المحن التي يتعرض لها المسلمون لكن الشيء الذي يعني أخرجه عن يعني دائرة الكتمان إلى دائرة العلن أولا يعني المؤامرة ذرولي أقتل موسى والياب وربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد مش بس كده ده انطلق يعني آآ آآ آآ آآ آآ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون يعني في استهانة بالدماء استهانة بالأرواح استهانة بالنساء ممنا لفرعون طبعا يعني أسلم لله رب العالمين قال ربنا أفرغ علينا صبر ونطفان ومسلمين مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين الأمر بالمعروف أنهى المنكر ونصرة إخوانه في الإسلام ما. أنصر أخاك ظالم هم والإخوانه كانوا مظلومين ما. فانطلق يعني خرج عن صمته لأن مقتضيات الاستسلام أؤمر بالمعروف أنهى عن المنكر واصبر على مصابه قد يفقد وظيفته ما. قد يفقد مكانه قد يعرضه للقتل لكن هو ده طريق أصحاب الدعوات طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود إنما هو مليء بالابتلاء والدليل على ذلك ما تعرض له موسى وإخوانه ويعني من تشكيك في الدعاء وتشكيك في الإسلام لذلك هنا مؤمن آل فرعون لم يرى أمامه إلا أن يصدع بكلمة الحق وانطلق يذكر القول. وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتب أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أخبه الوحيد أنه يقول ربي الله ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أدلة واضحة وآيات بينات لكن هو حقد كما قلنا أن هذا الرجل كان يقره الإسلام وأقار أهل قرها شديدا وعلى هذا تربى الملأ من الخوم وما فيش حد بيردعه ما فيش حد بقوله أنت أعمله هذا حرام عليك محدش بيقول له كف ايدك عن اولاد المسلمين ونساء المسلمين واموال المسلمين محدش بيقول له كده فازداد عطوا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل فلذلك هنا نجد مؤمن آلة فرعون انطلق نصرة اخوانه واجب وتذكرة الطاغوت بالجريمة وخطورتها واجب فانطلق يؤدي نعم وعندما انطلق يؤدي لم ينطلق ليؤدي يعني على أي شكل أو على أي صورة ولكنه يعني كان عنده من الحس ومن الذكاء ومن الفطنة ما جعله يتخذ وسائل كثيرة للدعوة وفنون كثيرة في الحوار تحدثنا عن بعض منها في المرة السابقة ووصلنا إلى أنه بدأ يستغل خبرته وثقافته التاريخية والشرعية في توضيح فكرته وتحدثنا عن الجانب التاريخي وكيف أنه ذكر قوم عاد وثمود ونوح ثم بعد ذلك في الأمر الشرعي أنه ثقافته الشرعية جعلته يذكر فرعون بأمر الآخرة وبيوم القيامة كيف استغل هذه الثقافة وكيف ذكرهم بيوم القيامة يعني أنا أعد أولاً عشان نتواصل مع النص كاملا مع بداية الحديث لا. لما قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يقو كاذبا فعليه كاذبه وأن يكون صديقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك واليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم التناد مثل دأ بقوم نوح يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل لله فما له من هد. بذكرهم بيوم القيامة. نعم. اليوم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يفر المرء من أمه و أخيه. من أخيه أمه وأبيه وصاحباته وبنيه. اليوم نزلزلة ال الساعة يوم الذي يوم, يوم ترونها تذهب كل أرضعة عم أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاره ما هم بالسكاره ولكن عذاب الله شديد. وذكرهم بيوم التناذ يوم القيامة. يوم القيامة هذا اليوم العظيم يوم تولون مذبحين وما لكم من الله من عاصم يضل من يضل فمن ملاهلهات ويقوم إني أخاف عليكم مثل مثل يوم الحساب. حتى دكتور جمال القرآن عندما يذكر يوم القيامة يعني حتى مجرد التسمية توضح لنا يعني كيف أن الموقف خطير مرة فإذا جاءت الطامة ومرة او إذا جاءت الطامة الكبرى ومرة فإذا جاءت الصاخة وهنا يذكرون بيوم التناد. أيوة نعم آآ آآ إن ده يوم صراخ وعويل ونداء من أهل النار لأهل الجنة ومن أهل الجنة لأهل النار ومن أصحاب الأعراف وكذا يعني يدل على عظم هذا اليوم وخطورته وعوز أقول إن العقائد وصولها واحدة ماهل الإسلام هو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء والرسل نعم يقوم على عقيدة التوحيد والإيمان بالله ولوم الأخ وأن الساعة حق وأن الحساب حق والجنة حق والنار حق فهنا يعني إذا عنده ثقافة عقدية جيدة ثقافة شرعية جيدة فانطلق ويذكر مفعلا هو يوم عظيم لأن يعني حينما نسمع الـ الـ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر بهذا اليوم وووإن الإنسان كل واحد يقول نفسي نفسي ويحشر الناس غرلا عراتا حفاة ووسيده ينظر بعضهم إلى أدخل يا عشان كل واحد عنده ما أشغله فه يوم عظيم لعل يهز القلوب الغافلة ما كلمات مو من فرعون دي تذكر تلين القلوب لكن سبحان الله قلب هذا المجرم الفرعون ده قدت من صخ لا يبه للإسلام ولا أهل الإسلام ولا لكلام الله عز وجل لأن فعلا حرمت هذا اليوم كما تذكرت وما فيه من أهوال تؤكد أنك لازم يتجاوب لكنه ما تجاوب مع هذه الحلم فكيف كان موقفه يعني لم يتجاوب ماذا قال؟ وكيف كان رده على مؤمن الفرعون؟ يعني هو طبعا يعني هو تواصل يعني هو كان دائما ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هو ما بيعترفش أصلا باليوم الأخر لأنني هنيجي بعد شوية قال له يا همان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فطلع إلى إله موسى وإني أظنه كذبة وكذلك زين الفرعون سوء وصلد عن سبيل وما كيد فرعون إلا تاب. يعني إذا مصر على كفره ويعني رأشوف المؤمن اللي فرعون بيذكروا بالله باليوم الآخر بأخبار السابقين وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحلام مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم وما الله يريد ظلم العباد بيذكرهم نعم. شوفوا قوم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما والعل دي يعني شو... ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه إني دعوت قومي ليلا ونهارا ها فلم يزيدهم دعائي إلا فراره إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستغشوا بثيابهم أصروا واستكبروا استخبارا ثم إني دعوتهم جهارا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماع عليكم مدركم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ما لكم لا ترجون إلا يوقار ألف سنة إلا خمسين عاما وما أمن معه إلا قليل وعشان كده رب سبحانه وتعالى قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا يعني سيد لما مو من أي يعرض الخبر بيعرضه ليس على وجه الإجمال يعرض القضية احنا نعرضه جانبا منها لعاوز يحسس الناس الذين أمامه بخطورة القضية ثم ياتي في النهاية ان مو ان نوح عليه السلام بعد هذا البلاغ و, و, و, و إذا به يدعو الله عز وجل ربي لا تجعل على لا تدع على الأرض من الكافرين لا يرى إنك أنت أنت تدارهم ولا إلا فاجر كفار وبعدين يقول رب سبحانه وتعالى يعني إيه وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس إيه فذكرهم بقوم نوح خلي بالكم انتابهم لكن القلوب تحجرت فانتقل إلى نو جبران يقولون شوفوا, شوفوا النماذج اللي عملت زيكم دلوقتي وكذبت حصل لهم إيه أنت لو فضلت وتكذبه حيحصلوك ولا حصلوه وبعد قد إيه يعني شوف ربنا سبحانه ما أحلمك نعم عنده ربنا الحلم والصبر الصبور يعني زي ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لمفلته ثم قرأ قوله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يا ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك هذا النموذج بتعاد اللي ذكر به قومه وإلى عادم أخاه هودة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير نفس الصورة لا نراك في سفاهة لا لنظنك من الكاذب قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربه وأنا لكم ناصح أو عجبتم أجاكم ذكر من ربكم على رجل منكم يعني إذن بذكرهم بأمر الله عز وجل في النهاية جحدوا بآيات ربهم رغم أنهم استيقنوها أيضا ربنا سبحانه وتقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحيسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأخيرة أخزى لا ينصرون ثم انتقل إلى ثمود الذين قالوا عن نبيهم كذاب أشر واتهموه بأنهم من المسحرين وتعاونوا على قتله زي ما تعماروا على موسى لا هنا لا وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنا قلنا لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون بتأمر أيضا على قتل زي ما تقتل تأمر على قتل محمد صلى الله عليه وسلم يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك ربنا قالوا ويمكرون يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جزاكم الله خير الدكتور جمال إذا فالفكرة واضحة الآن أنه ذكرهم بالتاريخ بتاريخ قوم نوح وعاد وثمود وذكرهم بيوم القيامة بي اللي هو يوم التناد وقلنا إن فرعون لم يؤمن ولم يستجب ولكنه قال يا هامان بن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب أسماء لعل الأسباب, الأسباب أسباب, أسباب السماوات هل فرعون في هذا الموقف كان يسخر فقط أم أنه يعني كان يريد أن يثبت لمؤمن الفرعون أنه يريد أن يتثبت من كلامه وعشان كده بيقول لا لأظنه كاذبة أوه. يعني هو يظن أن موسى كاذب ولكن ها يلا نجرب ونحاول ونشوف إله موسى يعني هل, هل فيها شيء من محاولة التثبت أم إنها تخرية واضحة لا هو مجرم هو مجرم هو كما قلت إن أنه يعني إيه ده وجحدوا بها واسخيقناتها أنفسهم ظلما وعلوا لنفوض الناس يعني ده عنده هو اللي حصل لأنه مؤمن فالفرعون ذكرهم بيوسف أوه. ولقد جاءكم يوسف من قبل من نعم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلت لن يبعث الله بعده رسول. يعني إذن إيه كذلك يظل الله أن هو مصرف المرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهن سلطان أتهم كبر مقتل عند الله وعند الذين أمنوا كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار أراد أن يصرف مؤمن آل فرعون ما أراد أن يجيبه مباشرة تجاهل ما قاله وكأنه لم يسمع شيئا يا كنا ولا ماش معه والزلك قالها على طول توجه بال هو المفروض الحوار مع مين مع موم اللي فرعون اللي بيحاول يدفع يخذلهم عن اتخاذ قرار بقتل موسى واستحياء النساء وقتل الأطفال لكن هو هنا توجه بالحوار إلى إلى إلى هامان ابن لي صرحه وربنا سبحانه وتعالى يع يعني يكشف مكنونات قلبه قال وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب يعني, يعني إذن زين له عمله هو بالتصور اللي بيعمله صح أفنبلكم بلقصرين أعمال الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن أنهم أن يحسنون الصرح طيب أستاذنا دكتور جمال يعني بعد أن حاول مؤمن آل فرعون كل هذه المحاولات ولم يجد إيمانا من فرعون وملائه اتخذ وسيلة أخرى وهي أنه بدأ يعلمهم ما قيمت الحياة الدنيا وما قيمت الآخرة وبدأ يزهدهم في الحياة الدنيا ويرغبهم في الآخرة فكيف قام بهذه المرحلة من مراحل الحوار قال مؤمن الفروق الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد لا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فنأخذ بيدكم كلهم تعالوا الإسلام العظيم ده بنأخذ بأيديكم إلى الجنة لا نسألكم على ذلك أجرا ولا نطلب مكانة ولا رفعة إن أجرنا إلا على الله احنا بنقول لكم يا أمتنا لا مخرج من هذا المأزق الذي تسلط فيه عليكم قلاب الأرض إلا بهذا الإسلام نفس الموقف مالي لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار نعم. أنا بطلبش مجد اللي أنا عاوز منصب ولا سلطان إذا أنا بأخذ بقول لكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحه ذا المخرج نعم. فهنا مالي لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فطبعا يعني هل خرج هنا مؤمن آل فرعون من يعني التخفي الذي كان ما زال مسيطرا عليه في بداية حديثه عندما قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ما ألشي نبي من أنبياء الله ما ألشي أن أنا مؤمن به ولكن قال رجلا وكانه لا يعرف اسمه هل هنا بدأ يتحرر من هذا التكتم بدليل أنه يتحدى ويقول أيوة. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد رد أيوة. على كلمة فرعون اللي لسه كان من ثواني بيقول وما أهدكم سبيل الرشاد, سبيل الرشاد. كأنه بيرد بقى الكلمة بالكلمة أيوة. نعم هذه حقيقة يعني أعتقد في مثل هذه المواقف لا يملك صاحب الدعوة أن يتخفى لا. لأنه هو في الصورة حية للإسلام الذي يبعو إليه لا. ودي مش, مش تهم الإنسان يتحرر منها أو يعني ينكرها هو لو كان الإنكار هنا جائز كان الصحراء ده قالوا لما قالوا ما آمنتم له ده موقف الصحراء مشاهد الموقف بتاع الصحراء الذين كانوا أول النهار صحراء ونهار شهداء بررة No. لما قال لو قد تعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلي بناكم في جزوع النخل قالوا اقض ما تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ربنا أفرق علينا صبراً وتوفنا مسلمين في هذا الموقف لا يمكن أن يتخف على أن يضع في وطبعا هو طبعاً وضع في الاعتبار أن الأجل في يد الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب ربنا قال ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً والرزق بيد يد الله لما تقول من شوية يفقد وظيفته وفي السماء رزقكم وما توعدون فالاجل بيد الله والرزق بيد الله عز وجل والدعوة الى الله وسلوك طريق اصحاب الدعوات ونصرة المظلومين واخوانا في فلسطين وفي العراق وفي اغانستان ونصرة الاسلام والدعوة الى الله هذه فرضة شرعية وضروع حياتية قد يترتب عليها تلقات هنا لكن يأتي هنا الصبر لكن لا يملك الانسان يتردد فهنا يعني في وضوح قال ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا, لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد <تصفيق> بعد هذا المقطع يبدأ القرآن يأتي بموقف أهل النار وهم يتخاصمون فيها الغريب أن هذا الموقف موقف في الآخرة ويسبقه حديث مؤمن آل فرعون لفرعون ويليه حديث عن موسى أيضا وقومه فما الهدف من يعني أن تأتي هذه الآيات التي تتحدث عن تخاصم أهل النار في منتصف القصة أستاذنا ناخذ الإجابة بعد الفاصل وشاهدان الكرام فاصل ونعود حديث القرآن عن موقف مؤمن آل فرعون جاء على أجزاء منها جزء يسرد القصة وما فيها ثم يأتي ذكر لتخاصم أهل النار في النار ثم تكملت الموقف لماذا؟ ليه دكتور جمال يأتي هذا الـ الـ الـ الموقف المنتصر المشهد يعني كأن الله المنطفر. سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن قصة الصراع لا تنتهي هنا على الأرض لكن لها امتداد هناك الله هناك حيث تنصب الموازين القصة اليوم القيامة لتجزى كل نفس بما كسبت حيث نادي الملك عز وجل لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزيفة إذ القلوب لنحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع نطاع يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضونش إن الله السميع البصير بإذن عاوز يقول لنا المشهد الصراع لا ينتهي هنا هناك هنا بقى الموقف العظيم بين أيدي العزوين لن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى يقضى في المظالم هذا الصراع بين الحق والباطل حول القضية الكبرى قضية الإسلام عبود الله ملكم من هنا غيره ده مش المشهد الأخير لا. الذي ينتقم الذي يقتل فيه الظلمة يقتل ويسرق ويسبي ويرتكب من الجراء ده لسى المشهد الأخير لا ده المشهد الخيري هناك ومن يبكي هنا يضحك هناك ومن يضحك هنا يبكي هناك، فلذلك عاوز كأن الله عز وجل يريد ل ل المؤمنين فرعون عشان الناس يذكرون مؤمنين الفرعون أو الناس يتذكرون أن ده مش المشهد هنا يا فرعون والملأ لا ده لسه في المشهد العظيم أنت الآن بتتمكن من رقاب الناس وأموالهم وثرواتهم وترتكب من الجرائم ما لا يحصى محدش قادر يغل يدك لا ده أنت هتنزل أول حاجة أول ما تنزل أول منازل الآخرة. و... و... و... سيبدأ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل أهل فرعون أشد العذاب ومشهر التخاص نفسه دكتور جمال مش ده يدينا إحاء ب... بهذه الفئة التي كانت تسمع وتطيع عن عمل ودون بصيرة إن يعني فرعون عمل اللي عمله اللي كانوا حواليه ملؤه وحاشيته الذين كانوا يطيعونه هم أيضا شركاء له في النار بدليل أنهم يتخاصمون معه ويقولون له يعني ارفع عنا بعضا من العذاب فيقول لهم يعني إن كل فيها نعم هو ربنا سبحانه وتعالى وإذ يتحاجون في النار اجتمع الملا مع فرعون مع هامان مع كل هؤلاء رؤوس الكفر نعم يجتمعون فيما وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تابعا كلهم نسمع كلامكم إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب؟ يعني شوف، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الآن عرفوا أن الله قد حكم بين العباد. الله قد حكم ثم يواصلون. ثم ماذا يفعل العذاب شديد ما طبعا ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله سلاما توقده الناس والحجارة عليها ملاكة الغلاز الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلونه لكن المشكلة مشكلة التبعية دي كثير من الناس يقول لك أنا عبد المأمور لا أنت أنت عبد لله رب العالمين أنت الج أنت عندك استعداد لأنك تقتل وعندك استعداد انك تعذب أنك عندك استعداد انك تسرق أنك عندك استعداد تسلب ثروات الشعوب وتحتل الأوطان وتستخدم أسلحة انت عندك استعداد أنك انت تنفذ هذا فعشان كده ماذا يفعل <تصفيق> وقد اجتمع لا فرعون نفع الملأ ولا الملأ نفع فرعون فهنا يستغيثون بين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما للعدام فياتي بقى التبقيق او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات ما جا لكمش موسى ما جا لكمش محمد ما جا لكمش يهود يوسف قبل موسى, يوسف أبل موسى. <تصفيق> او لم تكن رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال وربنا سبحانه وتعالى المست... الموقف إن <تصفيق> الفراعين لا يستطيعون أن يرتكبوا ما إلا بمعاونة الأتباع نعم. وعشان كده الأتباع لهم يعني وليس الأتباع فحسب ده حتى ال ال ال الشعب الرعية نفسهم أما القرآن يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين نعم. يعني قرأت في التفسير أن الفسوق أي الخروج عن الدين وخروجهم عن الدين هو الذي جعلهم يعني يطيعونه و... و... ويستطيع أن يستخفهم ده. ولو تمسكوا بدينهم لم استطاع أن يستخف به نعم الشيء الذي يلفت النظر ممكن بيطيع طاع عمياء نعم. غير مبصر لكن القضية قضية إن بيقلب المجرم على التمادي في جريمته لما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك تقمص الدور خلاص, خلاص عشرة قال سنقتل ابن ونستحي نساء وأنفوقهم فوقهم قاهرون وقال موسى وقال فرعون وقال فرعون ضروني أقتل موسى يعني انتقل من دير التأليب على الرعية يعني أوزمقول اقمة في الإجرام ولذلك ربنا في سورة البقرة استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن فهذه المخاصمة يعني توجد في مواقف كثيرة من القرآن نكمل الحديث فيها لكن معانا الأستاذ عبد العالم من النصر السلام عليكم. السلام وصلي الله وبركاته. أهلا وسهلا. دكتور راش. ربنا يخليك فاهم. دكتور الجمال. الله يسلمك أستاذ. يا دكتور جمال لا استحملني بتحملني في الكلام اللي حقوله يا دكتور جمال كلنا سمعنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف اللي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات ليس من هؤلاء الرعاة المدرسين والمدرس وهو المسؤول عن تلاميذه من واقع عمله سمحت يا دكتور جمال عن مدارس الفيوم وخاصة المدرسة التي بها حوالي 400 طالب في السنة الثالثة الإعدادي ولم ينجح منها سوى 6 تلاميذ فقط في النصف الأول من الدراسة السؤال أين دماغ المدرسين والمدرسين الأوائل ومدير المدرسة لا أن تصل إلى السيد مدير الإدارة لو كان كل منهم أدى عمله كما يرضي الله سبحانه وتعالى لارتفعت النتيجة أكيد إذا لا يقل عن 80% على الأقل ولكن للأسف الشديد ماتت الضمار وكنت أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يضع كل مسؤول منهم مكان ولي أمر الطالب الذي رصده فماذا كان يفعل هذا المسؤول أليس في هذه مأساة من قصص الصراع شكر الله لكم سيد عبدالعال جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم على هذا الاسقاط الطيب سيد عبدالعال احنا بنتكلم عن فرعون وازاي انه هو ظلم وتجبر ولم يقم بمسؤوليته كمسؤول او كقائد او كرئيس فهو اكرمه الله سيد عبدالعال يسقط هذا الكلام على مجال التدريس والتعليم والمدارس وازاي انه في مدرسة فيها 400 طالب في 3 عدادي ينجح منها 6 فقط في الفصل الدراسي الاول ف... يعني هو ربنا سبحانه تعالى يعني حدّد وسؤولية ولي الأمر في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فتربية الأمة لأن الإسلام دين الدولة إليه تدعو وعليه تربي الأمة وعنه تنافح فتربية الأمة تربية اسلامية ومقترنة ايضا بتحصيل العلوم الكونية فريضة شرعية وضرورة في مسئولية في رقاب ولي الامر يبدأ من القيادات الكبرى والوزراء ورأس الوزراء ونهاية بالمعلم والمدرس الاول وإدارة المدرسة ونهاية بالام والاب في البيت الكل مسؤول لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته لكن آه. في قضية مهمة التعليم المنهجي له أركان أولا السياسة أو الأهداف والغايات التي يجب أن تتحقق من التعليم هل تربية أجيال تعرف لها ربا وترتضي لها دينا؟ أجيال عندها إبداع في مجال العلوم الكونية هل الكتاب المقرر الدراسي المنهج، المعلم تم اعداده ليكون قدوة حسنة زي موسى وزي يوسف والغيري من الإنسان، إذا في منظومة تربوية دي بيت يعني أو العملية والتعليمية يشارك فيها كل ابناء هذه الأمة من اعلى رأس إلى إلى أدنى رأس، فإذا دي مسؤولية ما فيش حد فو إحنا الآن على إن ستة نجحوا في ايه هما بيدرسوا ايه وبيتعلموا ايه ده القضية الفرد فين هل هذه المقررات يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم عن جزء من تاريخ الامة المسلمة الان هل الان هذا التاريخ يدرس في المدارس والجامعات لا يدرس في المدارس والجامعات ده مختاز اصبح مختاز يركز على الجانب الوثني يعني حكمت كل مقررات التاريخ القديم حكمت على الشعوب من العصوب عصوب بالكفر والوثنية وكذا. فأنا عاوز أقول إذا هي مسؤولية من لا نبرع ال أحد. فكلكم راعي وكل مسؤول عن رعيت. ما فيش حد وبعدين في النهاية بيجي المقررات الدراسية لموضوعه دي موضوعه بعناية جيدة. لا تربي أجيال تعرف لها رب ولا ترتضي لها دينه. الناس يعرفوا منين من لين إن الحجاب فريضة شرعية ورا. هذا حد اللي جي للمقرر الدراسي والحجاب فريضة شرعية. أو حد يقول الخبر حرام في مقرر مقررات دراسية. أوز أوزين حرام، أوزر الرياح حرام، ما فيش، فإذا هي مسؤولية الأم موقفهم إنهم مسؤولون، فلذلك إحنا مش بنبرر إنه كون إني يطلع ستة رأس ورأس في إيه ولا نجحوا في إيه القضية القضية التع القضية التعليمية تحتاج إلى إعادة نظر وتكاتف كل الجهود مش قضية النولية أمر يطلع الرسالة ولا وزير يضع المقررات والمناهج لا دي منظومة متكاملة سياسة عامة ترسمه للناس شوف سيدنا يوسف وموسى موضع السياسة التعليمية ترتب عليها إنشاء مجتمع يعرف ربه مجتمع عنده غير على العرض مجتمع يجيد التنمية الاقتصادية مجتمع عنده يتميز بالصدق والأمانة والإحسان هذه قضية هي هذه التربية فإذا انت مسؤولية الأمة والكلمة اللي أنا عوز أقولها الكريم إذن سلبية الأمة سلبية الأمة هي المسؤولة عن هذا فلا نعم. تلومن إلا نفسها نعم ولكن طبعا من, من الإيجابية أن, أن, أن تأتي مكالمة كهذه ونقول أن في سلبيات وأنها يجب أن تصحح وفين ده دور مين والأزمة هنا إيه سببها والصراع ده مين اللي بيتحكم فيه نحن معنا بس محمد من نصر السلام عليكم السلام وحتر وبركاته أهلا وسهلا وسهلا الله يبارك فيك كنت عايزة تفسر بس من دكتور جمال فضل. ان فرعون هو رمسيس حاضر ازاكم الله خير انا محمد شكرا الله لك محمد كان بيسأل عن فرعون هل هو رمسيس اه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فرعون شنو؟ ان فرعون اعلى في الارض وجعل اهل اشياء والحقيقة هو مش واحد بس دي مجموعة فرعون دي خمس قرون تحكم فيها الفراعين في رقاب الأمة كلها نعم. يعني أعوز أقول فالقرآن الكريم طرقها على وجه العموم هو أكيد سؤال محمد عن فرعون موسى عن موسى, موسى لكن أعوز أقول بس عشان يعني ما ننسيرش للقرآن ما ليس هو حد لقد ولكن كتاريخ كتاريخ من دراسة حضرتك هو من تاريخ هو فرعون للسبب الرئيسي لما أرسلت الجثة إلى فرنسا جثة فرعون رمسيس, رمسيس الثاني رمسيس الثاني فرنس وقام أن في طحالب اللي بتوجد في البحار دي موجودة في صدره يعني إذا هو ربنا صحيح على تعالى قال فاليوم لما جه يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يعني فرعون يعلن الإسلام ربنا قال له آه آل الآن وقد عصيت قبل اليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك أي لما يرجع فكرة بالتفسير بيقولوا إيه إنه شعب مصر ما كانش مصدق خايف ش... مش مصدق إني فرعون مات مش ممكن يموت <تصفيق> فربنا يعني أمر <تصفيق> يعني سؤال أنا ربكم بالله فلذلك أمر الله عز عزوجل يعني يخرج بدنه عشان الناس يشاهدوه و... ويقتنف فإذا الفحص الإكلينيكي نبرة اثنين إنه تولى وت توفي هو عنده اثنين سنة الفترة دي تولى في الخالشينات هذه الفترة كانت كافية ميلاد وبعثة موسى وأداء واجب الدعوة إلى الله عز وجل هو الوحيد اللي مات عند 92 سنة إذا استثنية واحدة ظن في الأسرة السادسة تعمر مثله لكن ذا كان بعيد لكن أنا على عن القرن الثالث عشر مم. فدي أسباب اللي خلت نقدر نقول أن رمسيس الثاني هو فرعون بوس عليه جزاك الله أخيرا نعود إلى مؤمن آل فرعون وهذه الآيات التي تتحدث عن موقفه مع فرعون بعد تذكيره لهم بكل هذه الأمور وتذكيرهم بالقوم السابقين ثم تذكيرهم بيوم القيامة وكفر فرعون وتصميمه على ما هو عليه يعود بعد ذلك الحديث عن التخاصم تخاصم أهل النار في النار ثم يأتي بعد ذلك ختام يعني نريد تفسيرا له إن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث بعد ذلك عن إن ننصر رسلنا السؤال دلوقتي والآية تقول إننا ننصر رسولنا مش رسولنا وفقط والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في, في, في القيامة أو يوم يقوم الأشهاد النصر معروف وهو دخولهم الجنة ولكن في الدنيا أين هذا النصر في الدنيا وما شكل هذا النصر إذا كان بعض الأنبياء قد قتل كيحيا وزكريا وبعضهم رفع إلى السماء لأن قومه أرادوا صلبه كعيسى عليه السلام, السلام. وبعضهم هاجر كإبراهيم عليه السلام والمؤمنون نراهم يبتلون كثيرا كموسى والسحرة كيف أنهم يبتلون وهذا الغلام ومشتت بنت فرعون, فرعون وزوجه فرعون وأصحاب, وأصحاب محمد وصحبه نعم. آه. آه. كل هذه الابتلاءات التي نراها من نظرتنا العجلة او النظرة الدنيوية ولكن اين النصر لهؤلاء المؤمنين ولهؤلاء الرسل في الدنيا فستداخي بعد الفاصل مشان UFC نلتقي بعد الفاصل لنرى اوجه الاعجاز في هذا النصر واشكال النصر وهل النصر في الاخرة فقط ام ان هناك نصرا في الدنيا وهل النصر في الدنيا لابد ان نراه باعيننا ام ان هناك نصرا اخر لا يراه او لا تراه العين ولكن يشعر به القلب كل هذا نلتقي به بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في قصة الصراع وأشكال النصر وكيف يؤيد الله المؤمنين وكيف ينصر رسله وعباده المتقين هذا ما نتعرف عليه الآن تفضل. يعني الواضح ربنا سبحانه وتعالى يعني لما نشوف المشهد النهائي يقول له غرق في العون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليمن بأنهم قذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفونا مشارق الأرض ومغاربها الله شوف يعني إذن هذا تمكين والتمكين نعم هذا تمكين عملي مش مشكلة تمكين يبقى في وقتها أو في الموقف نفسه ولكن بعد خمسة بعد. قرون من, من الحكم الإسلامي لمصر على عهد يوسف عليه السلام م. خمسة قرون شوف ربنا لما يمد للطاغية عشان كده هنا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وهنا لما ربنا سبحانه وتعالى جاء كده أن الرسول أن الرسول والذين وفي حد يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هنا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. وزي ما شوية لاحظنا أنه بيصرخ في آمنت. ما. بس بعد, بعد مصل التسعين من عمره وبعد الجرائم اللي ارتكبها يقول سيدنا جبريل عليه السلام الرسول عليه السلام بيروي الخبر في التفسير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جبريل لما بيكلمه بيقول أنا كنت بأخذ من حال البحر الطين الأسود وأضعه في فمي فرعون خشية أن تناله الرحمة للجرائم اللي ارتكبها ما طبعا ما علمته لكم من اله غير ليس له ملك مصر وهذه النهار تجري اقتلو ابناء الذين آمنوا معي واستحيوا نسائهم إننا لا نراك في ضلال مبين يعني ارت... يعني سوء الأدب و... وعدم الخوف من الجليل والعمل بتن... يعني اذا جريمه عشان كده سيدنا جبريل نفسه الملك ان يقول كنت بأ... أ... خشيه تذكر الرحمه فهنا آه. ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعد ذلك ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لقول الألباب فاصبر إن وعد الله حق يعني إش ذا كان تلك من أمثاله. إمكان التمكين غ... دكتور جمال أو النصر زي ما قلنا إن في بعض الأنبياء قتلوا وبعض الأنبياء هاجروا. نقدر نقول غنمهم الله الشهادة. نعم. زي ما ربنا بيحكي في غزوة أحد على سبيل المثال يعني في غزوة أحد قدم المسلمون سبعين شهيدا والرسول صلى الله عليه وسلم كسرت ربعيته وتهشمت البيضع يقول كسر أنفه ودخلت حلقتان في المغفر وربنا سبحانه وتعالى يعني يحكي المشهد هذا يقول ولا تاهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أن يمسفكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يبهرنا في شهداء وتضحيات وعلى الجانب الأخر يجي الوقت الذي يمكن فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ويعلن على السمع الدنيا وبخرها اليوم ينزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا ويقف يعلن أيها الناس إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا أنا عاوز أقول قدموا هنا شهداء وتفحيات يعني إذن لما نشوف أصحاب الأخدود استوشت حوالي ثل... يقولوا ثلث... ثلثون ألفاً. استوشت ثلاثون ألفا ثلاثون ألف ثل... ثلاثين ألف ده في كتب التفسير يقول ثلاثون ألف ما ردهم ذلك ارجع عن دينك لا ف فما ردهم ذلك عند دين الله عز وجل حضرتك ناخد رفعك من مصر ونرجع نكمل كلامنا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا الله وبركاته استاذ اشرف الله يبارك فيك استاذنك توطي التلفزيون شوية حاضر يا أه. اه السلام عليكم يا فرجمان وعليكم السلام ورحمه وبركاته والله يا دكتور احنا طبعا في صراع مع عز وجل دي مسخره وحضراك لها أدوات كتير جدا منها حضراك ما كنت بيينته وضحته من فترة أنه هو سلاح المقاطعة نعم وفي الأشف والله بنسمع بعض المشايخ على بعض الفضائيات بيقولوا أن المقاطعة مش واجبة ومفيش ضرر لو ما أطيعناه يعني فحضراك عايزين بس أدلة الوجوب من حضرتك تبينها لنا عشان خاطر الناس اللي بنتناقش معاها يقولوا أن المقاطعة مش واجبة حاضر جزاكم الله خيرا وسهلا فيك وياك يا فندم ربنا يبارك فيك فندم الله يكرم السؤال عن المقاطعة ويقول ان بعض المشايخ بيقولوا على الفضليات ان لا ضرر يعني مش مشكلة انك تقاطع ومتقاطعش متقاطعش وشير نصر فريد واصل المفتي السابق كان قد اعلن على يعني قناه الناس ونشرت هذه فتوى وهي تؤيد فتوى علماء الازهر انه لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني ولا يجوز الدخول معه في مشروعات استثمارية وأن مقاطعة العدو واجبة ومن يدعم العدو مقاطعة واجبة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله نفسه لا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا إلى ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأن أعلم وخفيتم أعلنتم من يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إذن الأدلة من القرآن والسنة كثيرة وفاتوى علماء المسلمين دعم خنر في فلسطين والمستضعفين في الأرض بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية ولا يجوز التسليم للعدو بشبر من أرض فلسطين فرضة شرعية آه. وفي نفس الوقت مقاطعة العدو وجمعة الدول العربية كانت تقاطع اليهود لغاية موقعة كامب ديفيد 1978 يعني جمعة الدول العربية نفسها استنادا إلى فتاوى علماء المسلمين كانت تقاطع العدو كان لها أثر فعال أضف إلى ذلك فعال النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه قال حصار الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولوا ربنا الله سبحانه وتعالى فرض عليهم حصار ثلاث سنوات في شعب أبو طالب أيضا سمام بن أسان من أهل لجد حينما أسلم لله رب العالمين و ورجع إلى قومه كان بيعتمر في مكة وأهل مكة سبوت يا يا سمام قال نعم بس إعلامه لن أسمح لكم بحبة بر تأخذوها من نجد حتى يأذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نصرة لديني وإسلامي فإذن الأدلة طبعا الشريء ارجعوا لفتاوى علماء المسلمين اللي هي في جمادة 1956 علماء الأزهر اللي كان فيه رئيس لجنة الفاتوى الشيخ محمد حسين مخلوف وفي كتاب اسمه فتاوى علماء الأزهر لو نرجع عليها تؤكد هذه القضية لكن الناس المشكلة الآن هي الناس مش قادرين يدركوا حتى الان ان نصرة فلسطين واخواننا في فلسطين وفي ارض الله كلها فريضة شرعية وضروة حياتية شوف الموقف مؤناء لفرعون الذي انطلق لان اولاد المسلمين في خطر والدين في خطر فتحرك وضح بكل شيء اين الامة هي الان من هذا الذي يجري حولها في كل مكان الناس بتتصور ان القضية خلاص غزة انتهت القضية هذا الامة يعني لا ادري يعني ربنا سبحانه المشكلة خطيرة جدا اخشى ان تعاقب هذه الأمة ما يجري الان ما يكفي به المقاطعة ده دعم شعب فلسطيني وانا في غزة المحصورين وليل ونهار ما بيدخلهمش الـ الـ الـ الـ الاكل بيتعفن في, في منطقة الجوار ولا تصل اليه مصيبة عظيمة فلذلك المفروض الاخر المفروض ده مش مقاطعتهم بس مقاطعة العدو ودعم إخواننا فريضة شرعية وضرورة حياتية وتحرير فلسطين كلها فريضة شرعية وضرورة حياتية إذن فندعم إخواننا في فلسطين ونقاطع من يقاتلهم ومن يعاونه أيضا شكر الله لك المعنى واضح ونعود مرة ثانية إلى معنى النصرة للمؤمنين ولرسول الله تبارك وتعالى هل يمكن أن نعد دكتور جمال أن نصرة المؤمن من هي نصرة لاعتقاده وفكرته يعني مثلا قوم هؤلاء هذا الصبي الذي قتل أو استشهد عندما انتشرت فكرته وقال الناس جميعا آمنا برب الغلام هو مقتول أو هو شهيد الآن ولكن فكرته قد وصلت لكل هؤلاء الناس لا يعد هذا نصرا نعم هو هو القضية الأساسية عجز الطغوت أن يرتد الناس عن دينهم أن يتوقفوا عن دعواتهم عن إقامة دينهم ونصرة محمد ودين محمد أمة محمد المجرمون يريدون للبشرية أن تتوقف عن دعوة إلى الإسلام ونصرة الدين الإسلام وإقامة الدين الإسلام هي هذا القضية فكون إن الناس تمتحن وتبتل وتظل تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدعو إليها وفي سبيلها تجاهد وتحرص على أنها تلقى الله على ذلك هي حد في حد ذاته نصر يعني حد في حد نصر الدليل كما قلنا مش بس كده احنا لو مش بتاع أحد سيدنا سعد بن معاز لما الرسول ينقلب حسه عن سعد بن معاز فزيد بن سابت ذهب إليه فوجده يتشحط في دمه وقال سعد كيف تجدك قال أجد ريح الجنة بلغ رسول سلم جزاك الله عني خيرا يا رسول الله دلتنا على طريق الجنة وابلغ قومي الأنصار لا عزر لكم عند ربكم إن خلص إلى صلى الله عليه وسلم إن خلص إلى دينكم وفيكم عين التطرف هو ده نصر مم. رخل على آخر على أبواب الآخرة ويذكر أمه بعهد الله عليهم من نصرة محمد ودين محمد مش بس كده خيثمة أبو سعد ابن خيثمة لما ذهب للنبي عصد والسلام في أحد قال له يا رسول الله عصد والسلام لقد استهمت أنا ولدي في بدر فخرج سهم ولدي فغنمه الله الشهد في بدر وهانا زايا رسول الله سلم قد شهدت ولدي في المنام يرتع في رياض الجنة ويقول يا أبتي الحق بنا ترافقني في الجنة وهانا زايا قد كبر سني ورق عزمي فدع الله عز وجل أن يغنمنا الشهادة رسول الله فدع الله فيغلمه الله الشهادة نسأل الله أن يغنمنا جميعا الشهادة استاذك نعود مرة ثانية إلى موسى عليه السلام وبعد موقف مؤمن آل فرعون استمر الصراع وظل فرعون وملأه يعني يكيدون لموسى وقومه من آمنوا مع موسى ولكن كان لموسى عليه السلام موقف موقف مشهود في تثبيت قومه وفي تعليمهم ماذا قال لهم موسى وكيف ثبته يعني هو لأن ما النصوص القرآنية نجد أن موسى عليه السلام يذكر أمته أن مقتضيات الإسلام رب العالمين أنك تباشر الدعوة إلى الله وتأمر معروفا عن المنكر وتسعى نعم. لإقامة الدين نعم. وتسعى لكسر شوكة الكافرين والمجرمين ويدخل فيها تحرير الأوطان والمقدسات والزود عن الأعرار. فعشان كده قال موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين التوكلوا على الله فتوكلوا وما لنا أن نتوكل الله وقد هدان سبلنا ولا نصبرن على ما أديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يبقى هنا الموقف يستلزم الاستسلام لله رب العالمين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك <تضم يعلم الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك اللي بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ويقول على الله يتوكلوا إن كنتم أدي معنى الاستسلام إن كنتم مسلمين أنت مسلم حقيقي طيب اصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور <تضمie> <تضمie> هنا التوكل على الله داني مرة واحد الوصية التانية, لا يعني طبعا هما الميزة أن الناس اللي تربوا في مدرسة الإسلام لما تذكروا بالخير ويقول لك سمعنا وأطعنا نعم ولذلك نجد أن أهل موسى الذين أسلموا الله رب العالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين قالوا على الله توكلنا خلاص إذا مش قلت وبعدين أدركوا أنه لا يرد البلاء الشديد ده إلا الدعاء نعم زي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد البلاء إلا الدعاء وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم الناس فاقهم أصلي الإسلام كله لا يتجزأ هذا هو دين الأمة الواحدة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها عشان كذا قال ربنا من يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه في الأخيرة من الخاسرين لا. فهنا إذا بهم يستجيبون على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الحاجة الشيء الذي يلفت النظر ان سيدنا ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينبه موسى عليه السلام وقومه وأمة الاسلام على امتداد الزمان والمكان الى اهمية دور المسجد لا. لان فضل الانسان لو ما, مثلاً ما بيصليش في المسجد المسجد جلالسو حيض ضايع لانه بعيد عن اخوانه في المسجد ده المحضن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما وصل المدينة منورة اول حاجة عملها ايه أسس المسجد ما. أول حاجة قبل بدي له بيت بنى له مسجدا وبنى له دارا إلى جوار المسجد حولها يجتمع الصحابة وفيه كانوا يصلون الفراد الخمسة عقد الألوية ويتنزل وحي من السماء وسلم حلقات العلم يعني كان المسجد عبارة عن المنكر كان له يعني كان للمسجد دور عظيم ليس فقط الصلاة ولكن كان يستخدم في التربية أيضا وفي إعداد الجيوس ولذلك قال وقال ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته نعم واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة لأنه ظل محضن ظل بتربى فيه فصائل التي تحمل هم الدعوة إلى الله التي تحمل هموم الأمة والوحيد لا يقدرش يتربى يحتاج من يأخذ بيده يجد الذي يدله على الخير يجد اللي يعلمه القرآن اللي بيعلمه الحديث اللي بيحلمه الفقه عشان يبقى ولد شخصيته متوازنة يبقى يشتكمل كل جوانب التربية وده اللي كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فهنا قال اجعلوا اتخذوا لقوميكما ان تبوأوا لقوميكما بمصر بيوتة واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين لماذا يجعلوا بيوتهم قبلة يعني يعني لما, يعني لما لا يذهبوا إلى المساجد قال اجعلوا بيوتكم قبلة أي مسجد. مساجد اجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد وأرذفها بقوله وأقيموا الصلاة يعني إذا فرعون ضيق عليكم في المساجد العامة اللي تظل فيها الناس حرمتل من المساجد لازم تجعلوا بيوتكم قبلة اللي كنتم بتأدوا في المساجد أدوا في بيوتكم لكن ما تنقطعوش عن التواصل مع رب العالمين قم لا. الليلة إلا قليلة نصفه انقص منه قليلة أو زيد عليه ولا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة لا. مهمة عظيمة تحتاج إلى التواصل مع الله هذا يأتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح فيها بالغدو الإسلامية رجال لا تلهيهم تجارة ونبيعهم عن ذكر الله ويقام صلوة الزكاة يخافون يعني إذن البيوت هذه وأن المساجد لا فاتح إذن فالمشكاة واحدة والمصدر واحدة دكتور جمال والمعاناة واحدة نعم والمواقف نعم واحدة نعم لا تتغير مواقف فراعين الهمس زي فراعين لا ما بشي يعني أبنى. يعني ما كان يحدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش هو ما كان يحدث مع موسى وفرعون هو ما يحدث الآن وفي كل بلد مسلم بين من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعو المحتلة. إلى الله في الأرض المحتلة نعم. يا أستاذ أشرف هدم البيوت في القدس هدم البيوت في القدس وطرد أصحابها وحرمانهم من التوجه إلى المسجد الأقصى ده أي طغيان هذا في مجتمع يتكلم عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان يجرم قال إن بيحصل في درفول جرائم طب الجرائم اللي عشان تعرف الكلب كلين ده الفرعونية باية نظام علامي <تصفيق> لا يأبه للحرمات الإنسان ولا يأبه للأوطان ولا يأبه للدين ولا أي شيء ورغم هذا يرمون الإسلام بكل نقيصة ورسول الإسلام بكل نقيصة وهو يبرأ الله منه في الدنيا والأخير نعم نعم جزاكم الله خيرا دكتور جمال تبقى كلمة أخيرة نخرج بها من مما تحدثنا عنه اليوم سواء من موقف مؤمن آل فرعون لأن احنا فضل في وقتنا ثواني موقف مؤمن آل فرعون وصدود فرعون أمام كل هذه الحوارات وفن الدعوة إلى الله الذي قام به هذا الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وكذلك موقف موسى عليه السلام عندما كان يدعو قومه بالتثبيت بعد كل هذا الابتلاء وهذا العناء نريد يعني بعض الدروس المستفادة سريعا يعني هو الفروض أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود وأنه مبليء بالابتلاءات نعم ولا بد من الصبر والثبات والدعاء والتوقف والاستمرار في حمل دعوة الله عز وجل no. يعني لأن دي أشرف لأن الدعوة إلى الله عز وجل فريضة شرعية وضرور حياتية لا يعذر من ذلك أحد no. كل على قدر طاقته وإمكاناته لازم يعني الناس تدرك ودي أشرف الوظائف لأن وظيفة الأنبياء والرسل no. وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم نمر ثلاثة إن المفروض أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم الذين يعادون الإسلام وأهل الإسلام ودولة الإسلام هم هم هم ما تغيروش لكن المشا... ال... ال... ال... ال... بالأمس كان محمدا وصحبه وكان موسى وصحبه وكانوا كذا احنا نسأل الله عز وجل أن يخرج من ظهور هذه الأمة بأن يوحد الله رب العالمين وأن يدعو إلى الله و... ويقيم الدين وينصر محمد ودين محمد ويحرر هذه الأمة من ربقة المجرمين والكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون العودة ونسأل أم. الله أن نعود إلى ديننا يعني عودا حميدا ولا نكون فاسقين عن الدين أي بعيدين عن الدين حتى لا نكون كمن قيل فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أي بعيدين عن الدين جزاكم الله خيرا استاذنا الدكتور جمال يعني في نهاية هذه الحلقة نشكركم شكرا جزيلا ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزاني حسن تيكو من ذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاركات والمداخلات الطيبة منكم وإن شاء الله رب العالمين في الحلقة المقبلة نرى باقي الايات رأينا في يوم الزينة آيتين فقط اليد البيضاء والعصى التي تحولت إلى ثعبان هناك آيات أخرى نحن نعلم أن الله أيد موسى عليه السلام بتسع آيات هاتان آيات فقط فأين الآيات السبع الأخرى هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله رب العالمين في الحلقة المقبلة وإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته